إلهنا تم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فعفوت فلك الحمد بسدت يدك فأعطيت فلك الحمد وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب الملطر وتكشف الظر وتشفي السقيم وتقبل التوبة وتغفر الذنب العظيم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 يا كريم الصفح يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها إلهنا لك الحمد ومنك الفرج إلهنا لك الحمد وإليك المشتكى ربنا لك الحمد وأنت المرتجى ربنا لك الحمد وأنت المستعاد لا إله إلا أنت واحد في عنوك لا إله إلا أنت واحد في عطائك لا إله إلا أنت واحد في إحاطتك لا إله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 لك الحمد ليلا ونهارا لك الحمد في كل وقت وحين إلهنا لك الحمد فوق كل شيء لك الحمد أكثر من كل شيء لك الحمد أطيب من كل شيء يا حي يا قيوم لك الحمد حمداً يدوم ويدوم إلهنا ما أطيب ذكرك ما أروع تمجيدك ما ألذ تسبيحك ما أحسن توحيدك يا الله يا الله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 وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعاف عنا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 زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا قاضي الحاجات يا عالم الخفيات يا مطلعا على الزمائر والنيات اللهم نق واجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا واجعل الخير فينا ومعنا يا رب العالمين اللهم اجعل حظنا من صيامنا القبول ومن قيامنا الرضا ومن دعائنا الإجابة بلغنا بالصيام درجة المتقين بلغنا بالقيام درجة العابدين بلغنا بالقرآن درجة الذاكرين اللهم اجعلنا ممن صام إيماناً واحتثاباً اللهم اجعلنا ممن قام إيماناً واحتساباً اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر اجعلنا ممن قبلتهم فيها لا تحرمنا خيرها لا تحرمنا فضلها لا تحرمنا بركتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن رفعت أسماءهم إليك عتقا وعفوا وسترا ومخرجا وشفاء وقبولا ورضا ورضوانا وتيسيرا وتجاوزا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا هذا شهر رمضان قدنا رحيله وتصرمت أيامه وعما قريب سوف ينقض خيامه إلهنا يا من له في آخر ليلة عتقاء من النار بعدد من عتقت في جميع الليالي يا الله يا الله يا الله لا تجعلنا من أشقياء رمضان لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان لا تجعلنا ممن خاب سعيهم في رمضان لا تجعلنا ممن رغمت أنوفهم في رمضان لا تجعلنا ممن ضاع حظهم من في رمضان لا تجعلنا ممن بقيت ذنوبهم في رمضان لا تجعلنا ممن طال حزنهم لا تجعلنا ممن أدركوا رمضان ولم يغفر لهم اغفر لنا يا علينا يا الله اقبلنا يا الله يا الله يا الله لا ندري ابعد هذا الصيام صيام ابعد هذا القيام بعد رمضان رمضان أبعد هذا الدعاء دعاء أم أن لنا مع الموت موعدا ولقاء يا الله نستمطر رحمتك نستمطر وجودك إلى اجعلنا في هذه الليلة ممن قلت لهم يا عبادي اطلبوني اسألوني وعزتي وجلالي لا أرد لكم سؤال إلهنا اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه يا وهاب اعط رقاب يا عظيم الجناب يا فاتق الرقاب يا من اليك المرجع والمآب يا فاتق الرقاب يا قابل لمن تاب يا الرقاب يا رحيم بكل أواب اعتق الرقاب يا من أمرتنا بالإحسان أحسن إلينا يا من أمرتنا باللطف ألطف بنا يا من أمرتنا بالعفو أعف عنا يا من أمرتنا بالرحمة إرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كيف هي رحمتك بمن يشهد أنه يحبك نحبك يا الله نحبك يا الله نسجد لك يا الله نركع لك يا الله نرجو رؤية وجهك قلت يا من قلت أنا عند ظن عبدي به اللهم يا حي يا قيوم نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك أن نظننا فيك أنك قبلتنا ورحمتنا وعتقت رقابنا وشفيتنا وفرجت عنا ويسهرت أمرنا وأسعدتنا يا الله يا الله يا الله نسألك يا ربنا عتق ورقاب والدي ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وإخواننا والأخوات والبنين والبنات والأجداد والجدات والأحفاد والحفيدات وأعمامنا والعماتنا وأخوالنا والخالات والأرحام والأنساب وكل قريب وحبيب وكل مسلم ومسلمة وكل حي وميت إلهنا أعد علينا رمضان أعد علينا ديده واذمنه ونحن في أمن وأمان وسعة رزق وحياة سعيدة اللهم اكتب للمرضى الشفاء اللهم اكتب لمرضانا ولنا الشفاء وللمهمومين الفرج اللهم إن من بين هذه الصفوف من الرجال والنساء من هو المهموم والمحزون والمريض والمديون والمبتلى والفقير ومنهم من لا يعلم حاله إلا أن تسمع أنينه تعلم حاله لا ترى يا الله لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا ديناً إلا قضيته ولا مريضاً إلا شفيته ولا مبتلاً إلا عافيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مديونا إلا قضيت دينه ولا تائبا إلا قبلته برحمتك يا أرحم الراحم اللهم ارحم آباتك مواتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم من كان منهم حيا فمدعه بالصحه والعافيه ومن كان منهم في قبره اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنساء المسلمين عامة وللحاضرات خاصة اللهم اجعلهن صالحات مصلحات تقيات وبالصحابيات مقتديات اللهم اكبهن شر الموضات والصيحات وتقليد الأخريات يا رب العالمين اللهم اغفر للمعتكفين والمعتكفات اللهم حقق مرادهم يا الله الله استجب دعاءهم اللهم اقضي حوائجهم اللهم يسر أمورهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع ولإخوانه وأخواته وأبنائه وزوجاته اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع ولمن صلى فيه واللهم ولمؤذنه ولعامله يا ذا الجامع اللهم زِد دولتنا أمنا وأمانا أم من داخلها وأم من خارجها اللهم من نوى ببلادنا شرا أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم ارحم يا حي يا قيوم من جمع في هذه البلاد كلمتنا ووحد صفنا وألف بيننا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في ولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز اللهم يا حي يا قيوم جعلته لنا نعم الأبد ونعم القائد اللهم يا حي يا قيوم كما أسعدتنا به فأسعده بنا وجعلنا من أكثر الناس حبا لقادتنا يا مولانا واحفظ ولي عهده محمد بن سلمان واحفظ وزراءنا وعلماءنا ورجال أمننا وأدم على دولتنا الأمن والأمان والإيمان وسائر بلاد المسلمين اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين